الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم لكم هذه المادات الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط الله المستقيم الصادق الأمين سيد الأولين والآخرين إمام المتقين قائد الغر المحجلين وعلى اله وأصحابه الهدات المهديين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم واستقام على شرعهم الى يوم الجمع والدين احبتي الكرام نقف اليوم مع بطل من ابطال الاسلام ومع شخصية من شخصيات التاريخ الاسلامي الفذ وهو رجل ترك اثرا كبيرا في التاريخ يعرفه القاصي والداني انه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 ابني نزاهه ابني, ابني معد، ابن عدنان الهاشمي القرشي ابو الحسن عبو ابن عم رسول عم الله صلى الله, الله عليه وسلم, وسلم, وسلم وصهره وامه فاطمة بنت أسد ابن هاشم ابن عبد مناف بن قصي ابنه عم أبيه وكان لهاشم أولاد منهم عبد المطلب ومنهم أسد أسد هذا أتى بفاطمة وعبد المطلب أتى بوالد النبي صلى الله عليه وسلم وأبناؤه العباس وحمزة ومنهم أبو طالب ولذلك يقال عن علي القرشي بن القرشية والهاشمي ابن الهاشميه لا لا <تصفيق> لا لا أن يكون أن الهاشمي هاشميا هاش من قبل أمه ومن قبل أبيه, أبيه, أبيه وبنو هاشم هم صفوا كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح, صحيح مسلم, مسلم, مسلم إن, الله إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم. فالهاشميون صفوة في قريش وقريش صفوة بالنسبة لكل العرب ولقد أسلمت فاطمة بنت أسد رضي الله تعالى عنها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلها ويوم موتها فرش لها بردته في قبرها, بردته في قبرها وقال هي أمي بعد أمي رضي الله تعالى عنها وموقف أبي طالب المناصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم واضح غير أن فاطمة أسلمت وهاجرت وقد رأت من دلائل النبوة وعلامات الصدق في النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم وهو عندهم طفل صغير. صغير كانت تقول كان, كان ابناؤنا لا, لا يشبعون إلا إذا جلس, جلس معهم محمد ولذلك, ولذلك كان, كان أبو طالب, طالب يبنع أبناءه أبناء أبناء أبناء أبناء الأكل أكل. يقول أكل. حتى أكل. يأتي, يأتي, يأتي ولدي وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم شقيقه شقيق أبيه ومعه من أبناء عبد المطلب الزبير الأشقاء ثلاثة أبو طالب وعبد الله والزبير أبناء عبد المطلب وأمهم فاطمة بنت عمرو بن عائد المخزومية وبالتالي آه يعتبر آه علي رضي الله عنه وهذا من العجاجة أن امه فاطمة وأن جدته لأبيه يعني أم أبيه فاطمة وتزوج بفاطمة وكان له ابن تسمى فاطمة رضي الله تعالى عنه أبو طالب كان له أربعة أبناء من البنين أكبرهم طالب ثم عقيل، ثم جعفر ثم علي وقد قال أهل السير ان كل واحد بينه وبين أخيه عشر سنوات المهم هذا علي رضي الله تعالى عنه زوجاته نال علي رضي الله عنه شرف القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصاهرة فقد زوجه من فاطمة ابنته صلى الله عليه وسلم وهي من أحب الناس إليه منعها الكثير من أصحابه لأنه أراد لها شابا يقاربها سنا وشرفا فلذلك خطبها علي رضي الله تعالى عنه وعند الطبراني في معجمه قال صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أزوج فاطمة من علي فكأن هذا الزواج بأمر الله, الله عز وجل من فوق سبع سماوات لما خطبها سماوات. عليه قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تبهرها أي ما تعطيها من المهر قال ما عندي شيء قال أين درعك الحطمية والحطمية درع قيمها أهل السير. بأربعة دراهم كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهد الدرع لعلي رضي الله عنه قال أين درعك لطمية التي كنت أهديتك إياها قال عندي قال أمهرها فأمهر علي رضي الله تعالى عنه الدرع لفاطمة رضي الله تعالى عنها وما تفعل امرأة, امرأة بدر المرأة, المرأة لا تفعل بالدرع شيئا وما تفعل امرأة بدر فكان, فكان كلما أراد أن يخرج, يخرج, يخرج إلى الجهاد استأذنها الدرع فتعطيه الدرع فيخرج به ويعيده إليها حتى صار الدرع بعد ذلك عنده وقع بينهما بين علي وفاطمة من الحب والوئام والعيش الهني والسعادة ما جعلهم من أسعد البيوت قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها زفني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمه علي برحاءين والرحاء حجر يسحل به أو هي احجار يسحل بها العيش أو الذرة أو القمح يسميها الناس مرحاة برحاءين وجر جر فيها ماء قلة ماء, ماء. ماء. ماء. وجر ووسادة, ووسادة أدمن حشوها, حشوها أليف مخدد من الجلد محشوه بالليف من وننام من على إهاب كبش جلد, جلد خروف, خروف. ننام, ننام على صوفه بالليل المحل الأملس أملس أملس الفوق صوف بنم فوق بالليل وبالنهار نعلف عليه الناضحة عندهم ناقا يقلب المحل المافوق صوف يعمل, يعمل فوق العلف للبهاية بالليل ينفض المسألة ينفض الإهاب وهو جد الخروف ويربهد على صوفه بالله, بالله هذا بيته, بيته وغرفة, وغرفة نوم وجهاز, وجهاز أفضل نساء العالمين وبالرغم من هذا القل في المال كانوا من اسعد الناس لأن السعادة في القلوب وليست في الجدران لا في السيراميك، ولا في الموكي ولا في الستائر السعادة في القلوب دخل النبي صلى الله عليه وسلم على علي وفاطم وكثيرا ما كان يتردد عليهما يدخل عليهما في البيت دخل عليهما مرة طرق لهم الباب يقول الصلاة الصلاة بعد أن نزل قول الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها بصلاة الليل قالوا له إن صلاة الفجر لم تحين بعد فخرج يهز رأسه يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدنا ودخل مرة صلى الله عليه وسلم على علي وفاطمة وقد آووا إلى الفراش الفراش قلنا لو إهاب الكبشد فأرادا أن يقوما فنهاهما وجلس النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض بينهما ومد قدمه حتى مست برد قدمه صدر علي فسألته فاطمة رضي الله عنها خادما يخدمها تريد خادما يخدمها, خادم يخدمها فعلمهما الأذكار قال هو خير لكما من خادم إذا أويتما إلى فراشكما فسبحاه ثلاثا وثلاثين سبح الله ثلاثا وثلاثين واحمداه ثلاثا, ثلاثا وثلاثين وكبراه أربعا وثلاث فين قال فين علي, فين علي رضي, الله رضي الله عنه والله ما تركتها ما ابدا كذا له ولا في صفين في في أيام, ايام القتال أيام لم يتوقف القتال سبعه ايام قال ولا ليله صفين رضي الله تعالى عنه سال علي رضي الله تعالى عنه, عنه مرا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انا احب اليك ام ورسول الله صلى الله عليه وسلم صادق في مشاعره صادق في عواطفه صادق في قوله صادق في مواقفه صادق في حياته صلى الله عليه وسلم فداه نفسي واهلي ومالي وولدي وأبي وامي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انا احب اليك ام فاطمه قال هي احب الي منك وانت اعز علي منها يعني من حيث الحب فاطمه أحب إليه لانها بضعه منه كما كان يقول وهي البضعه النبوية والجهه المصطفويه رضي الله تعالى عنها اما من حيث العز فانه ابن عمه يسانده ويقف بجانبه ويكون معه في الحروب والقتال والمراه لا تفعل ذلك قال هي احب إلي منك وانت عز علي منها, منها صلى الله عليه وسلم, وسلم وما زلنا نتحدث عن علي وفاطمة رضي الله تعالى عنه كان يقع بينهما ما يقع بين سائر الأزواج من الخلاف ففي البخاري دخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة وقال أين بعدك قالت لا حانا وخرج يعني, يعني شكلنا وخرج وهذا هو الرجل العاقل <ال <Tower> الذي اذا اختلف مع المراه يخرج, يخرج هو ولا يخرجها هي في كثير من الرجال من لما شكل المراه يلا يلا يلا امشي امشي ايوه اشاكلك هذا من ضعف الرجال الرجل العاقل لا يخرج المراه الاختلاف يقع في كل بيت ولعل الخلاف الذي وقع بين علي وبين فضل فاطمة مما يقع في سائل البيوت ولا يمكن اصلا رجل قاعد لعمرة سنين هي بتعايل لي وبعايلها لا هو غير شكل لا هي غير شكل لازم الشكل لكن كيف تحل المشاكل خرج علي رضي الله عنه فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد يفقده لما خرج ما مشد اصحابه في واحد مشاكل مع المراه بيمرق لكن مش النادي, النادي. النادي. تعرف في النادي ممكن الناس يحرشه لانه محل شياطين ما مشى النادي مشى المسلم لما وجده النبي عليه الصلاه والسلام راقق يعني راقق في الارض في المسجد جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وهذا ايضا موقف الاب العاقل عندما يقع خلاف بين ابنته وزوجها ما بقول لها بالله عمل كده اصبري والله ادب لك الادب خلي بسيئ خلينا ألاجوم لا, لا ما تأبقر ذو العاب ما تقف مع بنتك تعود تقوم في كل مرة بيتتك تغريه بيتك. على زوجها, زوجها. والطمع لا, لا خليك راجل صندير, صندير. كرسول الله صلى, الله صلى الله عليه وسلم جاء جا وجده جا على ركبتيه ومسح ترابا عن جنب علي, جنب علي وقال له قم يا ابا تراب قال علي, علي كناني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم, وسلم الله والله هي احب الي من الدنيا وما فيها فيه فيه ولقد أنجب, انجب علي رضي الله تعالى عنه من فاطمه, فاطمة الحسن, الحسن ولما ولدوه قال من سميتموه قالوا سميناه حرب قال لا هو الحسن والحسن, والحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه وهما سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم والسبط الفرع سماه, سماه الحسن وال... وال... وكثير من الناس يظن أن الحسن, الحسن والحسين توامان ولم يكونا كذلك فالحسن اكبر غير أن فاطمة لما طهرت من الحسن, من الحسن حملت بالحسين فبينهما, حسن حسن فبينهما حسن تسعة أشهر, أشهر. فلما, فلما ولدت, ولدت الحسين أيضا جاء وقال سميتم من سميتم ولدي قالوا حر قال لا هو الحسين ثم أنجب ثالثا وجاء وقال من سميتموه قالوا حر حر قال حر لا, لا هو محسن وقال صلى الله عليه وسلم سميتهم سنسن بما سمى به هارون, هارون أبناءه الثلاثة شبر, شبر وشبير, وشبير ومشبر وهو سمى على هذا الوزن حسن, حسن, حسن وحسين ومحسن حسن لكن محسنا مات صغيرا وكذلك أنجبت رضي الله تعالى عنها ام كلثوم وهذه التي, التي تزوجها, تزوجها عمر بن الخطاب وقد مر بنا هذا دا دا في حديثنا عن, دا دا عن سيره الفاروق رضي الله, الله, الله عنه عمر, عمر ام كلثوم كالسوم كالسوم بنت علي وكانت صغيرة, صغيره في الخامسة عشر من عمرها, عمرها ولما, ولما تزوجها عمر كان فوق الخمسين غير انه تزوجها طمعا في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم لانها بنت علي وامها فاطمة رضي الله تعالى عنهم جميعا وانجبت له زينب ايضا لم يتزوج علي رضي الله تعالى عنه, عنه في فاطمة حتى مات وكان يجلها وكان يحبها وكان بينهم من الحب ومن الوئام ما بينهم فقد كان علي رضي الله تعالى عنه يقول لها أكفي يقول لأمه أكفي فاطمة بنت رسول الله عمل الخارج سقي الماء مما يفعله النساء هي تكفيك عمل البيت يعني قسم المهام, المهام بين أم وبين, وبين زوجته وهذا, وهذا كثير في المجتمع أن تقع مشاكل, مشاكل. بين الزوجة وبين وبيين وبيين أم الولد, الولد. ويحصل نزاع. نزاعات, نزاعات, نزاعات, نزاعات وصراعات, وصراعات عنيفة جدا. جدا الأم ترى أنها احق بولدها والزوجة ترى أنها احق بزوجها لأن لها من الخصوصية ما ليس لأحد ولها من القرب ما ليس لأحد ولكن الرجول الحازم والأم العاقلة والزوج الصالحة يمكن أن يعيشوا في وئام كما عاش هذا البيت السعيد بل هو من أسعد البيوت التي عرفتها البشرية من الذي بين علي وفاطمة من الحب والوئام دخل علي رضي الله تعالى عنه فهو على فاطمة فوجدها تستاك بقضيب من أراد فأخذ السواك منها ووضعوا عوضين عينيه. عينيه شال المسواك, المسواك رفعوا كذا قد عين عينه وخاطر السواك فاطمة تسمع, تسمع. قال حذيت يا عود الأراك بثغرها فغيطة. أما خفت فغيطة. يا عود الأراك أرات, أرات. لو, كنت لو كنت من أهل, من أهل القتال, القتال قتلتك. قتلتك ما فاز مني يا سواك سواك, سواك. سواك. وهذا من ارقى الكلام وألطفه تأمل كيف تكون وقع هذه الكلمات على نفس فاطمه رضي الله تعالى عنها وهذا يدلنا على أن عليا كان متعدد المواهب ففي القتال بطل مغوار وفارس كرار وشجاع لا يبارى وفي العلم عالم. وقاض كان علي يقضي وهو صغير رسله النبي هو شاب حدث إلى اليمن ليقضي فقال لا أستطيع قال بارك الله لك في قضائك يا علي فلم يخطع علي بين اثنين رضي الله تعالى عنه وكان, وكان لذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اعوذ بالله من معضله ليس لها ابا الحسن اي مشكله عن الحاضره قال لي ما بدر على كان يثق في رايه ويثق في قضائه كان عالما بالقران يقول الحسن البصري رضي الله عنه عنه, عنه اخذ بالقران عزائمه وعلمه فكان منه في رياض مونقه وأعلى من بينه وكان وكان وإداريا وإداريا وسوف وسوف ونقف ونقف رضي الله تعالى عنه وكان شاعرا فذا كما سمعتم هذه الأبياب وكان إماما وإداريا محنكا وسوف نعرف ونقف على مواقفه رضي الله تعالى عنه في خلافته, في خلافته. لقد, لقد عاش علي رضي الله عنه, عنه في الزمن الصعب ولكنه ابى إلا أن يكون نزيها وابى إلا أن يكون عفيفا وهو الزاهد العابد الورع التقي الزكي النقي فهو صاحب المواهب المتعدده اذا وعظ ابكى القلوب واذا تكلم شاعر فصيح واذا قام الليل في محرابه عابد وراهب متهجد واذا برز الى القتال البطل المغوار والفارس الكرار رضي الله تعالى على ابي الحسن ثم ازواجه وزوجاته بعد أن توفيت فاطمة رضي الله تعالى عنها تزوج علي رضي الله تعالى عنه بليلة بنت مسعود بن خالق وقد أنجبت له أبا بكر وعبد الله وتزوج بأم البنين بنت حزام فأنجبت له العباس وجعفر سمى العباس على عمه وسمى جعفرا على أخيه وأنجبت له عثمان وعبد الله وتزوج بأسماء بنت عميس الخثعمية فأنجبت له يحيى ومحمد الأصغر وكانت تحت في الأول ثم تزوجها ابو بكر ثم تزوجها بعد ذلك علي وتزوج ببنت ابن القيس ابن عدي الشاعر الجاهلي المعروف من بني كلب الكلبي وبني كلب لا على لهم بالكلاب وأنجبته جارية ومن اللطائف انها كانت تذهب معه إلى المسجد وهي صغيرة وكان الناس يمازحونها يقولون لها من أخوالك تقول وه وه يعني تقلد الكلاب يعني تقول بني كلب كان سمعت اسم كلب هذا أن أخواله فكانت تقول لهم وه وه يعني هو يعني هو يعني بهوه وتزوج رضي الله تعالى عنه بأم سعيد بنت عروة بن مسعود الثقافية وأنجبت له محمد الأوصر محمد الأزغر من اسماء بنت عميس الخثعمية ومحمد الأوصر من أم سعيد من أم سعيد بنت عروة بن مسعود الثقفي وهي ثقافية وتزوج بأمامة بنت ابي العاص أبي ابن الربيع ابن حبيب ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي من و آ... هو اموي من جهه, جهة ابيه و ابو ابو العاص والأمويون من صميم قريش بل هم من ابناء قصي وكذلك امه هاله بنت خويلد وكان أبو العاص متزوجا ببنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب وأنجبت له أمامة وأمامة التي كان يحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة حفيدته وكان يحبها ويحملها في الصلاة معه تزوجها علي رضي الله تعالى عنه, عنه أيضا وهذه تعتبر بأختفاقها يعني زينب, زينب وفاطمه يعني كان علي رضي بعد ما توفيت فاطمه تزوج بي امامه حفيده النبي عليه الصلاه والسلام كان كان يحب فاطمه فتعوض عنها ببنت اختها, ببنت أختها. امامه بنت ابي العاص بن الربيع امها زينب بنت محمد بنت خديجة, بنت خديجه ايضا زينب بنت, بنت خديجه رضي الله, الله تعالى عنهم جميعا, جميعا وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده, عبده ورسوله, ورسوله محمد صلى, صلى الله عليه واله وسلم واخيرا من زوجاته تزوج بخولة بنت قيس بن جعفر الحنفيه وولدت له ولدا يعتبر من أجل اولاد علي بعد الحسن والحسين هو محمد بن الحنفية وهذا يسمى بمحمد بن أكبر, أكبر وقد استباد أن لعلي رضي الله عنه ثلاثة أبناء أسماهم بمحمد محمد الأصغر أمه أسماء بنت عميس ومحمد الأوسط وأمه الثقافية أم سعيد ومحمد الاكبر وأمه الحنفية محمد بن الحنفية وكان عالماً جليلاً وهذا ليس لأن علي كانت له أزمة في الأسماء يعني ما اسماء كثيرة محمد محمد, محمد. محمد. محمد. إذا نقول يقول الأصغر والأوسط والأكبر نعم لأنه كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم أن علي لزم النبي صلى الله عليه وسلم صغيرة وأسلم صغيرا بل حتى لما انتق النبي إلى بيت خديجه اخذ معه علي اولا لانه اسلف وقريب الى نفسي ثم اراد ان يخفف على عمه ابي طالب علي رضي الله عنه رضع اخلاق النبوه قربا ونسبا ومصاحره وايمانا وتقى رضي الله تعالى عنه فضائله هو مناقبه فضائله كثيره تملا الافاق وتسد آه... الشمس لكن بعض هذه المرويات عنه ضعيفة ومكذوبة وموضوعة كقول القائل انا مدينة العلم وعلي بابها قال السخاوي رحمه الله في المقاصد الحسنه فيما اشتهر من الاحاديث على الالسنه موضوع لا اصطه ونحن لا نحتاج الى ان نمدح عليا باحاديث مكذوبه ولا بمرويات ضعيفه فالصحيح والقوي والمسند من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل علي ومناقبه كثيرة وأنا اروي لكم الان بعضها ما صح حول الباب في السلسله قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اصله في السنن من كنت مولاه فعلي, فعلي مولاه. مولاه يا, يا سلام ايزول أي أي <تصفيق> الرسول عليه <السلام>. الصلاه والسلام <تصفيق> مولاه, مولاه علي مولاه شاء ام ابى وما, وما ورد في صحيح أبا. مسلم لا يحبك لعلي الكلا الخطاب الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق لا يبغض علي رضي الله تعالى عنه الا منافق نعوذ بالله اللهم انا نحب عليا ونشهدك على حب علي, علي وجاء الصحيحين وهذا من اعظم المناقب في خيبر لاعطين الرايه غدا رجل يحب الله ويحب رسوله له رجل يحب الله ورسوله له ويحبه الله ورسوله, ورسوله. قال, قال عمر, عمر والله ما تمنيت الإمرة, الامرة إلا يومئذ حتى يدخل في هذا الفضل العظيم يعني ما يعني أراد الإمرة لذاتها, لذاتها. إنما لما في هذا الأمر من الصفات والخصال وأصبح الناس وكل يقول من يكون يا ترى وكان علي رضي الله عنه مرمدا أي بعينه رمد ولذلك كان متأخرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الناس أي, أي علي وكان في مؤخرة الصفوف, الصفوف. فتقدم, فتقدم علي وبه رمد فبصق النبي صلى الله عليه, عليه, عليه وسلم على عين علي فبرئت بإذن الله. الله وما شكا بعد ذلك, شكا بعد ذلك أبدا. ابدا ثم, ثم عقاهم عقا راية عقا عقا وقال اغزوهم بسم الله وانزل بساحة القوم وادعهم إلى الله لإن يهدي الله بك رجلا خير لك من عمر النعم فحمل علي من الراية وقال الله أكبر خربت خيبر ففتح الله على يده بعد أن استعصت أيام ولياد وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خلف عليا في المدينة في غزوة تبوك على أهله فتكلم أهل النفاق وتكلم المنافقون فيه وقالوا ما خلفه إلا لحاجة في نفسه منه وصلّم عنده مؤف من رضي الله عنه وعنه وعنه. فلما سمع ألوه الكلام وقد خرج النبي عليه الصلاة والسلام أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق, الطريق وقال يا رسول الله إني لا أرضى اللي أن أكون مع النساء نعم وأصلا لم يعتاد ذلك ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعلمهم وأن يربيهم على الطاعة فقاد لهم النبي صلى الله عليه وسلم كلمة هي أعظم شهادة وأسمى وسام واشرف وسام وأجل, واجل شهاده, شهادة واعظم منقمه لعلي رضي الله عنه, عنه, عنه قال له اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من, من موسى غير انه لا نبي بعدي بعد يا السلام. يا السلام وليس, وليس كما, كما قالت الرافضه هذا أن عليا يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في الإمامة هذا ليس بصحيح لأن هارون أصلا لم يخلف موسى توفي هارون في الأول ثم توفي موسى أصلا لكن المعنى انت مني بمنزلة هارون من موسى قربا وحبا وديانة نعم في الدين قريب من النبي, النبي عليه الصلاه والسلام عليه الصلاة والسلام هو, هو الذي نشا معه, معه, معه منذ ان فتح علي عيناه وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته, بيته لان النبي تربى, تربى في بيت ابي طالب, طالب. رضي الله تعالى طالب. عن الصحابه اجمعين اصلا صغيرا, صغيرا وهاجر وشهد المشاهده وكان فيها بطلا وكان فيها عابد دخل ضرار ابن ضمر الكنان على, على معاوية, معاوية ابن أبي, س... س... على معاوية معاوية أبي سفيان صفيقان صفيقان رضي الله عنه, عنه. بعد أن آ... هدأت بعد الأمور وكان الضرار من أتباع علي رضي الله عنه فانضم, فانضم إلى معاوية وقال الامر إلى معاوية رضي الله تعالى عنه والخلاف الذي وقع بين الصحابة سوف نقف عليه في الدرس القادم علي عنه عنه نقطة نقطة ومقتل علي رضي الله عنه كان نقطة فاصلة في التاريخ لانه بعد مقتل علي ظهر الانحراف الفكري في الأمة وظهرت وظهر وظهر وظهر تيارات الرفض والتكفير وما, وما قتل علي رضي الله عنه إلا بايدي التكفيريين الآثمة الذين استحلوا دمه بعد ان كفروه سبحان الله قوم يكفرون علي رضي الله عنه فكيف لا يكفرون بقيه الناس نعوذ بالله منهم المهم لما آل الامر إلى معاويه, إلى معاوية ودخل غرار. برار. قال برار قال معاوية بن أبي سفيان يا برار صف لنا عليا قال, قال اتركني, أتركني. اعفني قال لا اتركك قال أما وإنك قلت, قلت لأنه يعلم أن معاوية كان خصما لعلي عليه الله عنه قال كان والله شديد القوة شديد القوة معروف من نفسه طويل المدى, المدى. يحكم عدلا, عدلاً. عدل عدل عدل عدل. ويقول, ويقول فصلا صحيح, صحيح الله تتفجر, تتفجر الحكمه من جوانبه, من جوانبه بالله. وينطلق, وينطلق بالله الخير من, من لسانه صحيح, صحيح, صحيح حتى صحيح من المشهور صحيح صحيح ان صحيح علي رضى الله تعالى عنه جاء اليه في مشكله في زمن عمر رضى الله عنه امراه انجبت الطفل لستة أشهر يعني الزوجه بعد ستة اشهر وضع الرجل استراب في هذا الطفل فجاء قالوا يا وليه. وليه في مرب تولد في, مر مر مر مر في ستاعت ستاعت عمره ستة أمره ستة أشهر فجاء إلى علي فقضى بان الولد للفراش لأنه يمكن أن ينجب الطفل لستة أشهر مستدلا بقول الله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا 30 شهر. شهر. وقال والوالدات يرضعن أولادهن حقين كاملين لمن أراد ان يتم الرضاع 30 والحولين 24 30 شهر و 24 شهر سنقص بدي 6 شهور الحمد والرضاع 30 شهر والرضاع 24 شهر كذا يكون وكذلك جاءته امراه تنسب إلى, الى الى الى شاب انه ارادها, أرادها للزنا وجاءت, وجاءت وفي ثوبها, ثوبها مامه ومنيمه والص والصحيح, والصحيح ان هذه المراه التي كانت تغوي, تغوي هذا الشاب ولكنه, ولكنه ابى فارادت ان تنتقم منه قامت جاب الصفاربير ووضعته وضعت في ثوبه ثوب وجاءت, وجاءت إليه, إليه. فجاءوا بهذا الشاب والشاب يبكي ويبرد نفسه. نفسه فلما رفع الأمر إلى علي عرض, عرض على هذا, هذا البيض ناراً. نارا هو زي المني صفار بيض في هدومة قام عمل فونات، بيض بيض مطقش طلع بيض مطقش وظهر خلاص بيض طوالي فعلم كذب كذبها وسكد قال, قال, قال, قال, قال دراب كان, كان شديد, شديد القوة, القوة طويل المدى, المدى يحكم عدلا عدل ويقول, عدل ويقول فصلا, فصلا تتفتر الحكمة من جوانبه وينطلق الخير من لسانه يعجبه من اللباس ما خشن ومن الطعام ما جشب قال يستوحش من الدنيا وزهرتها ويستأنس بالليل ووحشته ولقد رأيته في بعض جوانبه في بعض, بعض مواقفه. مواقفه وقد ارخى الليل سدوله وغارت نجومه قابضا على لحيتي يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين يقول يا دنيا غر غيري الي تعرضتي، أم الي تشغفتي قد أبنتك ثلاث زادك حقير وعمرك قصير وعيشك حقير آه من قلة الزال ووحشة السفر وبعد أو الطريق ثم بكى, بكى قال ضرار وكان, وكان علي غزير, غزير الدمعه طويل الفكرة فوقفت الدموع على معاوية فصار يجففها بقمه ويقول والله هكذا كان أبو الحسن والله هكذا أبو كان أبو الحسن نعم والله هكذا كان ابو الحسن حسن حسن حسن حسن علي رضي الله تعالى تعال عنه, عنه, عنه؟ اراده أراد الله للأمة في, في الزمن الصعب, الصعب بعد مقتل عثمان وينبغي مات أن نعلم حقيقة, حقيقة أيها الإخوان, الأخوان إن الذين قتلوا عثمان عصابة وعصبة ولما استلم علي زمام الأمور ومقاليد الحكم كانوا جيشه فليس من الحكمة أن يريق الدماء وان تحدث فوضى كان علي رضي الله تعالى عنه يرى ان الأمر لا بد أن يستقر ولا بد للنظام أن يفرض ولا بد للدوله وهيبتها وسيادتها أن تعم بعد ذلك يقتص ممن يحتاج القصار ولقد مر علينا بالأمس في قتل عثمان رضي الله عنه كيف أن زهير بن حرقص السلمي لما, لما أراد, أراد الصحابة, الصحابة أن يغتصوا منه, منه جاءهم جاء في جيش من أهله فيه ستة آلاف فكان الصحابة, الصحابة بين خيار أن يغتروا ستة آلاف أو, أو أن يتركوا زهيرا وذلك, وذلك لأن الأمر, الأمر كان فيه فتنة وكان فيه فتنة فتنة حقيقية لما قتل عثمان رضي الله عنه, عنه لم يكن للأمة إلا علي وليس لنا أن نقول أن الأمور قد اضطربت في زمن علي لا والله إنها فتنه أراد الله بالفتنة أن تبلغ غاياتها ونهاياتها ولو, ولو حكم غير علي في تلك الفترة لتفاقم الأمر ولا سوءا قال الحسن بن علي لأبيه وجدت لو أنك لم تتولى من أمور الناس شيئا ولم يتهم أحد عليهم بأنه قتل عثمان أو شارك في قتل عثمان إلا أن يكون المتهم له زندير لكن لما آل أمر إليه والذين قتلوا عثمان تفرخوا الله عنه الحاكم لا يمكن أن يأخذ الناس بالظنون وسوف يقيم محاكمة عادلة والصحابة العظمي وقع قتل عثمان في نفوسهم أرادوا قصاصا عاجلا فوقع الخلاف بين علي وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين خالفوه طلحة والزبيل وعائشة ومعاوية من جهة وعلي رضي الله تعالى عنه من جهة فقال علي رضي الله عنه وطبعا ظروف صعبة قال أما وإني لو ترقت الناس لكان الناس بغير خلاف، صحيح والله لذلك بالنسبه أصلا بؤي علي, علي علي بالقوة كان مختفيا في حاله والمدينة, والمدينه اصلا دخلها دخلها الناس وشرزمة الخلق فعاثوا فيها فساد نهبوا بيت المال وقتلوا عثمان وانفلت الامر ولم يكن لعلي وحده ان يفعل شيئا رضي الله تعالى عنه, عنه بل, بل, بل لو لم يتصدى علي للخلافه لضربت الفوضى باطنابها ولا, ولا إزداد, إزداد الفساد, الفساد ولا, ولا أريقة, أريقة الدماء أكثر مما كان. مما كان رضي الله رضي تعالى الله على أبي الحسن رجل, رجل المهام الصعبة, الصعبة, الصعبة والمواقف الصعبة, الصعبة, الصعبة إلى أن ألتقيكم غدا إن شاء الله استودعكم الله, الله, الله, الله الذي لا تضيع ودايعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته